إلا الله لو زرت بيت الله آتقتي أو مسجد الشاهد أطرافه مزعاد وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد أشراق مجنحت درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة الكرام هذه موهلات رسولنا صلى الله عليه وسلم في فجره الجديد وفي دعوته المباركة موهلاته صلى الله عليه وسلم في شخصيته الكريمة الفذة ما هي الموهلات والمواهد التي منحها الله منحه الله هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى استطاع بإذن الله أن يقود البشرية وأن يكون هو الأسوة في كل مكارم خلق وفي كل نبل وفي كل مروءه سيدنا رسول الهدى عليه الصلاه والسلام جمع المحاسن فسار اسوه صار قدوه صار اماما صار نبيا منها ومن اعظمها الاخلاص فهو سيد المخلصين عليه الصلاه والسلام كان عمله لله وقوله وخطبه وانفاقه وجهاده وقد علمه ربه ان يجرد النيه لوجهه سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فكان يوحد مولاه ذلك من اسس التوحيد اخلاص العمل لو سبحانه وتعالى وكان صلى الله وسلم يعيد ويبدي في هذا الباب سواء في حديث صلى الله عليه وسلم او في مواعظه أو دروسه وعمله حتى يقص صلى الله وسلم من اعظم الاحاديث التي ذكرت عنه صلى الله وسلم عند البخاري وغيره إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوع ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى من أشرك معي في عمل تركته وشركه فهو الذي يبين الناس ويحمله صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد الراسخ وهو الإخلاص لوجه الله ولذلك تجرد صلى الله عليه وسلم من كل طلاء ومن كل اغراء ومن كل مديح ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يدخل شوائف في أعماله حتى في مسألة من يمدح كان يرجم صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت الذي ان صار عيسى بن مريم عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسولا لم يكن صلى الله عليه المديح ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للثناء وكان صلى الله عليه وسلم يغضب ممن يقف امامه يمدحه بل كان صلى إذا عليه وسلم اذا اتاكم المداحون فاحثفوا جهم التراب لان المدح والذبح فصلى الله عليه كان يتجرد بنفسه ونيته وعمله لربه حتى جاءه دعامه بنصاصا مدحوه قالوا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فكان يؤسس الله وسلم مبدأ في حياتي وفي حيات أمته ويخبر الناس في حديث صحيح أن أول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أول من يحرقون في نار جهنم ثلاثة أصناف منهم قارئ للقرآن وجواد وشجاع كلهم قصدوا بعمل وجل القارئ علم العلم يقال قارئ أو عالم وقد قيل فيأخذ إلى النار الجواد ينفق مالا يقال جواد في الدنيا ريانة سمعة فيأخذ إلى النار وكذلك الشجاع لا يقاتل على كلمة الله يقاتل حمية يقاتل, يقاتل, يقاتل, يقاتل يقال شجاع ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ولهذا السبب السلف لما قرأوا نصوص الإخلاص بكوا وتوجعوا وكانوا يكرون يعني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الأمة هو صحيح اللهم إني عوذ بك أشرك بك شيء وأنا أعلم وأصطغفرك لما لا أعلم فإخلاصه صلى الله عليه وسلم منقطع النظيل لربه كان هو عليه الصلاة والسلم يحمل هذا الإخلاص في ألفاظه في كلامه في جلوسه وكان رقابة الله بين عينيه دائما وأبدا فهو سيد الخاشعين هو إمام المتقين وهو أشوة العابدين صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المجاهدين وهو اول المسلمين لأنه أثى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتوحيد فكان المعلم ولذلك جعل الله لدعوتي من قبول فكل بركة في الأرض دينية شرعية على منهج الصحيح هي من آثار دعوته المباركة عليه الصلاة والسلام لإخلاصه لربه لم يكن صلى عليه وسلم يطلب المجد عند أهل الدنيا لأنه يعلم مجد الواحد الأحد ويعلم مقام الواحد الأحد وعظمة الله فاتخذ المقام عنده سبحانه وتعالى وعلم أن العزم عند ربه فلم يأخذ العز من الناس ولم يطلب صلى الله عليه وسلم ثنع الجمهور تصفيق البشر ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب التقديس كما يفعل بعض البشر كان صلى الله عليه وسلم دائما يؤكد مثلا عبد الرسول وقال أجلس كما أجل يجلس العبد وه قيل كما يأكل العبد فكان يخصف ناله صلى الله عليه وسلم وكان يحلب شاتة وكان يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان يقف مع العجوز حتى تنتهي وصاحب الحاجة يقف معه حتى ينتهي من حاجته وكان صلى الله عليه وسلم يواقف الأعراف في السوق وكان يبيع ويشتري وكان يمشي في السوق صلى الله عليه وسلم متواضع لينا سهلا وينام على الحصير صلى الله عليه وسلم ويأكل خبز الشعير وربما كان بيته صلى الله عليه وسلم ويشارك في الخدمة في الطبخ مع أهله ويمسك اللحم العائشة ويتقطع وربما قطع بالسكين ويتمسك هذا هو عبد الله ورسوله الذي لم يكن صلى الله عليه وسلم ملكا ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب الزعامة ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب الصدارة كان يطلب صلى الله عليه وسلم أن يكون دين كله لله ويطلب أن يكون العباد عبادا صادقين ومخلصين لربهم فكان أروع كان في أروع مثل للقدوة والإمامة والأسوة الحسنة التي ربطنا الله بها فصل الله وسلم على نبيه المعلم الثاني والمؤهل الثاني لسيد الخلق وهو يبزغ على العالم في فجر جديد الهمة فقد أعطاه الله همة تمر مرة الصحابة وصنع الله الذي أذكر كل شيء وكان عليه الصلاة والسلام صاحب همه في العبادة والعلم والفتح حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من الصغر وهو يجلس في الصدار صلى الله عليه وسلم ويطلب المكان لكن هذا قبل النبوة في طفولته فلما بعثه الله كان عليه الصلاة والسلام يطلب المنازل العالية عندما وليه قل بل الرفيق الأعلى وكان لما نزل في بعض الآثار وذكر بعض الحفاظ أنزل الله سبحانه وتعالى وَلَسَوْفِي أَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ فَبَكَ صلى الله عليه وسلم وقال والله إذا أرضى وأحد من أمتي في النار فهممه عظيم صلى الله عليه وسلم حتى إن الله أعطى على همته فأوصله الله في الإسراء والمعراج إلى صدرة المنتهى وكان من همتي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتفي بدعوة العرب بل دعا العرب والعجم والإنس والجن والرجال والنساء وأخبر أن دينه سوف يمتد في الأرض وأنه سوف تفتح له خزائن الدنيا وأنه سوف يفتح أصحابه حتى قصوه كسر وقصر فأي وجد وأي همة عظيمة عند هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام وكان يطلب الزلفة والرفع من عند مولاه في المنازل العالية وكل يوم وكان يزداد مكانة وارتفاء حتى لدرجة الوسيلة التي نسألها الرسول الله عليه الصلاة بعد كل عذان هي درجة في الجنة واحدة لا تنبغي إلا لإنسان وهو محمد سيد الخرق عليه الصلاة والسلام فهذه همته صلى الله عليه وسلم من همته أنه صلى الله عليه وسلم لم يبرز فقط في مجال واحد لأن بعض الناس في حياة تخصص في باب فتجد ينتجها العباد العباد أعطاها ليله ونهاره وسمعه وبصره فسمع عابدا وبعضهم في العبادة يدخل في رقم كالصلاة أو قراءة القرآن مثلا أو الذكر في السم ذاكرا وبعضهم يدخل في عالم الغنى وعالم الجود فيشتهر بالجود والإنفاق في الناس وآخر يشتهر بالشجاعة والإقدام وغيره يشتهر بالعلم وآخر يشتهرون بالدهى وبالاحتيال أما سيد الخالق صلى الله عليه وسلم فجمع المحاسن فهو أول العابدين فتجدوا قد وزع وقاته على أنواع عبادة كتعليم الناس وقيام الليل تلاوث القرآن وتجدون صلى الله عليه وسلم في الجود اجود الناس وكان كما يقول عباس اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القران فالا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من ذيح المرسله فهو منقطع النظير في الجود وتجدون في الشجاع الشجاع صلى الله عليه حتى كان يستعد الصفوف وحده صلى الله عليه وسلم ويخوض غمار المعركه ولا يفر خطوه واحدة ويقود الجيوش ويلاقي بها الجيوش وربما اغار مغير على المدينه فواجههم صلى الله عليه وسلم وحده وكان يتلقى الرماح والسيوف بصدر الله صلى الله عليه وسلم في المعركة ويخطف في الجموع ويخوض الأهوال على الصلاة والسلام وتتألف الدنيا ضده وتتحذب في مواجهته من المشركين ومن اليهود ومن النصارى ومن المنافقين فيواجه الجميع ومعه الواحد الأحد بشجاعة وثبات الجاش فهنا من همته أنه صلى الله عليه المساحات الخير في حياتي والتي يمكن أن يعني يصل إليها الرقي الإنساني وصلها صلى الله عليه وسلم فهو في باب الكرم باب العلم باب الجود باب الوفاء باب التواضع باب الرفق باب الصبر هو الأول في كل باب لا يجد يعني الذين أخذوا كما يقول بوصير فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم أبو بكر الصديق يمكن أن أخذ من رسول الله عليه وسلم بابا واحدا ولم يصل فيهم كموصل لها رسول الله عليه وسلم عمر مثلا أخذ الصرامة وأخذ الحزم والفصل في الأمور عثمان بن عفان يأخذ الجود والحياة علي بن أبي طالب يأخذ العلم والذكاء ابن عباس شئوا من التفسير كلهم أخذ رشفة كلهم أخذ قطرة من هذا البحر العظيم الذي حمله رسول هدى صلى الله عليه وسلم فالهمة من المؤحلات إصلا الله سلم ولذلك كن كبيرة همة فبقدر همتك أن تتنزل في الدنيا والآخرة يقول عمر بن عبد العيز الخليفة الأموي رضي الله عنه إنني نفسا تواقة تاقة لإمرة المدينة فتوليتها وتاقة لأن أتزوج فاطمة بن عبد الملك الخليفة فتزوجتها وتاقة الخلافة فتوليتها والله ما أصبح لي ألا انتواقام ولا مطلب إلا في جنأة النعيم فأسأل الله أن يجعلني من جيرانه هذه النفس التواقة الثالث العلم فإن الله رسول الله عليه وسلم هو سيد العلماء وهو الذي أتى بهذا العلم النافع وبعث رسول الله عليه وسلم معلما وكان يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث فدعوة رسول الله عليه وسلم مبني على العلم وعلى الدليل ولذلك أعطاه الله الحكمة وفجر العلم من جنباته على الصلاة والسلام فكان يتكلم بالعلم وينتقى الحكمة ويعلمها في الناس ويرسل ما عليه السلام بل وجه الأمة وعلمهم أنه لم يورث درهما ولا دينارا كإخوانه الأنبياء على السلام جميعا فإنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ الوافر وكان يقول صلى الله وسلم من سلك طريق يلتمس في علما سهل الله به طريق الجنة كان مسألة العلم النافع وتعليم الناس هي القضية القبرى التي أخذت مساحة من حياته ولذلك قلوا دعاة الإسلام إنكم سوف تحققون بالعلم والمعرفة ما لا تحققه القنابل ولا الصواريخ ولا, ولا البارود يا يا أخوة الان دعوة المبنية على العلم على الدليل يا أخوة الرسول عليه الصلاة والسلم فتح بالعلم فتح بالحكمة فتح بلكلمة اللوجبة بلكلمة يا اكرا فتح القلوب إن الذي اهتدوا على ايده الرسول عليه صلى سلم حتى بعد وفاته مئات الملايين الذين اعتلقوا الدين ومعتنقوا بفضل العلم والكتاب والسنة والبيان لم يقتوا صلى الله عليه صلى الله عليه و سلم واحدا حتى في بعض الأثار قتل لأنه انه لأنه قتل ابايا ابن كاعد فعل عن نفسي لأننا صلى الله عليه و سن effort أن الناس اتبعوه حتى المنافقون هم في آهد صلى الله عليه وسلم آذوا وسبوا وشتموا وكادوا له المكايد وحاولوا أن يعطلوا مسيرة هذا الدين الجديد قال له أنا تقتل يا رسول الله بن أبي فإنه آذى الله ورسوله قال لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه كان رحمة عليه الصلاة والسلام لكن مقصود المؤهلات العظيمة العلم فكانوا يعلم يعلم في المسيح صلى الله عليه وسلم بدروسه بخطابه بخطبته بمواعظه بفتاويه على اصطرات السلام بارشاداته بل حياه اصغر السلام كله علم ولذلك اعظم ما يفعله الدعاه يعلم الناس قو انفسكم أيها الدعاه في جانب العلم, العلم الشرعي حاولوا الا تكتفوا بالقليل وحتى لا يجوز لاحد يزهد في باب العلم أن ان ان العلم يكفي لا وكن ربي زدني علما لم يأمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شيء أو يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم إن فوق كل ذي علم العليم وإن المسلم يطلب العلم ولا يشبع من الخير حتى يكون من تاه الجنة إن حملة الإسلام وأهل المبادئ الحقة والدعاء إلى هذا الدين العظيم ينبغ عليهم أن يكون طلبة علم يتعلموا ليلا ونهارا من المحبرة إلى المقبرة لا في مجالسهم في أنديتهم في أسفارهم يطلبون العلم كل يوم في زيادة حتى يموتون وهم يطلبون العلم إلى سكرات الموت العلم النافع الموروخ عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم علم الكتاب والسنة الصحيحة ومؤهلات دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم القدوة فكان صلى الله عليه وسلم أسوة في كل خير كان صلى الله عليه وسلم وهو يقول الكلمة يقول الحديث يقول الدرس يرى الناس هذا الموضوع وهذا الدرس مشروحا في شخصه عليه الصلاة والسلام يرونه أسبقهم لهذا الأمر يأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة فإذا هو المصلين يامر بتقوى الله خشيتي فإذا هو أول خاسين المتقين يأمر بالجود صلى الله فيسبق الناس إلى الجود وإلى مكارم الخلق يامر بالتواضع فإذا هو إمام ومضرب المثل في هذا الباب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن بعض الناس قد يدعو لفكرة لكن من, من طرف العلمي ليس من قلب قد يقول كلمة لكنه لا يعمل بمكتظى هذه المحاضرات ولا هذه الدروس صحيح أننا نحن بشر لسنا أنبياء نخطي ونذنب ولكن نتكلم الآن عن نبي معصوم عليه الصلاة والسلام معصوم من الذنب ومن الخطأ الله سبحانه وتعالى سدده فقصدي أنه صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة للناس يرون في شخص الكريم ويعلن ذلك على الصلاة والسلام في الناس يعلنوا إعلانا واضحا بينا جهارا نارا يقول إن أعلمكم بالله وأثقاكم لله أنا, أنا أعلمكم بالله وأثقاكم له سبحانه وتعالى وصدق وبرص الله عليه وسلم لأن بعض الناس أراد يتنطع في حياته يعني الآن في, في وقت صاحب الشريعة المنزل عليه الوحي رسول هدى صلى الله عليه وسلم يعني يكترح بعض الشباب اكتراحات الذي ينزل عليه جبريل صباح مساء الذي ينزل عليه القرآن بين أيديكم بين أظهركم فيأتي ثلاثة الشباب تعرف الشباب وعواطف الشباب المجنحة فيقول بعضهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني حنا نحتاج لزيلة عمل قال حدهم أما أنا فأقوم الليلة لا أنامه ما أنا من اللي من صلاة الفجر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر عبادة وسجود وركوع وبكاء قال الثاني أما أنا فأقسم أن يصوم النار كله كل يوم كل العمر كله صيام قال الثالث أما أنا لا أكل اللحم أبقى على أجفف وأزهد وأتقشف لأن اللحم يعني هو يغريني بأشياء ويفتح شهية للدنيا وسمع صلى الله عليه بأن الثلاثة فعلوا ذلك وظنوا أن الشفيتين شكر وسوف يأتيم ثناء حسن فالسداء صلى الله عليه وسلم ليحاكمهم ويجي اسماءهم حاكمة وفيها سنة وفيها توجيه قال أنتم الذين سمعت عنكم أنكم قلتم كذا وكذا قالوا نحن يا رسول الله ما أردنا إلى الخير قال فإن علمكم بالله وأثقاكم انا والذي جاء بالشريح هو صلى الله عليه وسلم المشرع الذي نزل عن الوحي ما نزل عليهم هم الذي يتلقى منه السنة سواء القولية والنفعلية صنة العبادة الصيام والصلاة هو الإمام, الإمام الآن الذي على قوله تقاسي الأقوال وعلى فعله تقاسي الأفعال وعلى حاله تقاسي الأحوال لكني أقوم أنام لا أقوم الليل كلها وأصوم غفتر لا أصوم كل الأيام وآكل اللحم وفي رواية نحدهم رابع يقول ولا ولا تزوج النساء. النساء فهو الإمام صلى الله عليه وسلم فقصدي أنه يبين للناس القدوة والإمامة في شخص عليه الصلاة والسلام وهو أحيانا يأخذون من شخص صلى الله عليه وسلم ما لا يأخذونه من أحاديثه أحيانا يجدون فيه من الإسوة صلى الله عليه وسلم من فعله ومن شخصه ومن أخلاقه يعني ما لا أحياناً لا عبد عنه صلى عليه وسلم قد يكون صلى الله عليه وسلم وهو ساكت وهو صلى الله عليه وسلم يزاور حياته ويرون من الخلق وتواضعه ومن سكناته ونفضاته وحركاته ونحظاته ما ينقلون بها دروساً أعظم ممن يتكلم عليه صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم قدواً في صمته ينقلون عنه الخلق الحسن حتى في نظراته كان يقول أبو سعيد في الصحية أشد حياءً من العذراء في خبرها ما كان يجبه الإنسان بأن يكسر في وجهه كان حيا عليه الصلاة والسلام وكان بساما وكان يستحي وكان ما يحب يواجه أحد بما يذيه أبدا كان يواجه الصحابة وهو باش صلى الله عليه وهو عليه البشر وكان عليه الصلاة والسلام يواجهه وهو منبسط حتى إنه إذا أراد يعني يذكر أحد عرض عليه الصلاة والسلام لا يشهر بأحد ولا يجرح ويقال على المنبر ما بال اقوام يصنعون كذا هو يعرف اسمهم صلى الله عليه ويعرف منهم ويعرف اشخاصهم لكن صلى الله عليه وسلم كان مجرحا ما كان يقول في الحج صح ما كان عيابا ولا سبابا ولا طعانا ولا لعانا ويقول صلى الله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء لم يكن يستخدم الاسماء صلى حتى يحرق الاسماء على على أو او يحرقها علانيا مثل ما يعني يفعل الناس بقية الناس غير رسول الله عليه السلام إذا, إذا اختلفوا مع إنسان تجدهم يصرحون بشخصه وبإسمه ويستحلون عرضه ويشحرون به ويجرحونه ويبنون مجدهم أو هذا يسمى أعداء النجاح وهذا نجاح مزعوم موقت والله لا ينصر ولا يوفق من جعل الناس سلما لعليائه المزعومة أو لمجده المتهدم هو الرسول عليه السلام كان عفا كان كريما ودائما الكريم دائما عف الكريم حي حتى يقول لحد العامة ما يستسكي حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسيعا حتى انه ابو احمد بن حمد يقول تغافل تسعة عشر حسن الخلق التغافل انك تتغافل عن زلات الاخرين فكان صلى الله عليه السلام لا يواجه الاسخاص ولا يسميهم ولا يجرحهم ولا يشهروا بهم وكان يحب صلى الله عليه السلام يحب العفو وكما أمره ربه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فقصدي أنه كان في شخص الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة الآن لما جاء الصحابة في الخندق ومحفر الخندق هو أكثر جوعا كان يحفر بين الغبار من على رأسه صلى الله عليه وسلم وكان بالمسحى يحفر على الصلاة والسلام ويحمل على الصلاة والسلام الزنبيل لم يقل اني محمد بن عبد الله الرسول النبي الامي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي نزل الله نزل عليه جبريل والله الذي اصطفاه بالرساله من بين البشر كل البشر لا نذر صلى الله عليه وسلم اول الصحابه يحفر عليه الصلاه والسلام ويحمل الذنبين معه على التراب ويذهب صلى الله عليه وسلم ربطوا حجر الحجر ربط حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم قاموا يبرون في المسجد في مسجد صلى الله عليه يأتي عليه وازع صلى الله عليه وسلم أن يقوم مثلا رسالة عندي أو أنه الإمام الأعظم بل قالوا صلى الله عليه وسلم معهم ينقل اللبنة عليه صلى الله عليه وسلم على كتفه قال معه أبو جعيل وكل أبو ظهير ويأتي مع الطين فأتي إلى رجل طي منهم الطين على سبيل بناء المسجد فيما يروى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا يسقنه وهذا أصل في, في أن الإنسان يسكن الصناعة والحرفة و... و... والشغلة التي توجه إليه والموهبة التي يعطاها والعلم والتخصص أن يثقنه من هذا الحديث فكان صلى الله عليه الطين ويحمل معهم ويحمل صلى الله عليه وسلم اللبنات إلى المسجد ولم يتوقف حتى انتهى البناء كان على صلى الله عليه وسلم فيما يروع عنه خرج مرة مع أناس من أصحابه في سفر فقال أحدهم علي أن أذبح الذبيحة لأنه تخصت إذا كنتم أعرفها فلابد أن تشارك ما يعني ما تنتظر لتكم مخدوما فقال الثاني وانا علي سلخها قال الثاني وانا علي, علي نجمع الحطب فقام سيد الخير صلى الله عليه وسلم يجمع الحطب للصحابة فكانه بقدوة صلى الله عليه وسلم بل كان في أول الصحابة رضوان الله عليهم وكان يرونهم يعني يدعوهم إلى التصدق وهو الأول إلى الإنفاق إلى الصلاة إلى الجهد. كان في الصف الأول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصدر أوامر عسكرية وفي صومها على حراسة أو يصدرها من المدينة والناس في خط النار الأول كان في خط الدفاع الأول صلى الله عليه وسلم حتى يكون الشاعر وإذا أنت الشجاع وإذا نقيت كتيبة أدبت في هول الرد أبطالها وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها حتى ان اذكر العشاء الشاعر مشهور يمدح الملك الغمني الأسود بالمنذر قال وإذا تكون كتيبة ملمومة شهباء يخشى الذائدون صيالها كنت المقدم غير لابس لأمة بالسيف تضرب معلم أبطالها يقول أنت ما تصدر عوام العسكرية من بيتك ولا من قصد أنت في الصفة الأول فكان صلى الله عليه وسلم هو بأبيه و أمي و بروحي كان صلى الله عليه وسلم يواجه الحوادث وكان هو القدوة و كان صلى الله عليه وسلم العمل الذي يدعو إليه فكان يرى فيه استحابه القدوة يوم يدعوه من الزهد أزهد الناس صلى الله عليه وسلم ينام على الحصيد حانا على التراب في بيت من الطين لا يجد ما من أباطره من خبز الشعير فكان صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم ازهد في الدنيا فحبك الله و ازهد في عند الناس فحبك الناس يتمثل هذا الحديث سمار الشري. وهو كل بن عمر في الصحيح كن في الدنيا كاني غريب هو سيد الغرباء صلى الله فانه لم يتأثر في الدنيا ولم يتوسع عليه الصلاه والسلام ولم يكن له صلى الله عليه وسلم ما يدعوه الى التعلق بهذه الدنيا لا من ذوق ولا من قصور ولا من بشات بخلافنا نحن المقصرين العاجزين اللي نحب الدنيا ونحب التعلق بها ونحق لأن إيماننا لم يصل إلى ذرة من إيمان الرسول عليه وسلم الذي هو المحيط الواسع هذا يعني مسابة القدوة في حياته صلى الله عليه وسلم من, من مؤهلاتي صلى الله عليه وسلم الزهد وقد يعني سلف في القدوة من هذا لكن هنا يقول زهد صلى الله عليه وسلم في كل ما يرغب فيه غيره في السلطة في المنصب في المال حتى عرض يعني كفار قريس عليه قالوا نزوجك أجمل بناتنا وترك هذا نعطيك مالا حتى تكون أغنى رجل في مكة وهذا الذي تزعم هذه الفكرة سوف ينفذر الوليد بن مغيرة من ساداتهم أبو العشرة المخزوم السيد أبو خالد بن الوليد نعطيك الملك يقول السلطة نعطيك الملك نملكك علينا مع شرق قريس لا ترك الرسالة فأجابهم فيما رأى عن صلى الله عليه وسلم والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن هذا الأمر لا أتركه أوهلك دونه تصميم وقوة وتجرد زهد فكان صلى الله عليه وسلم هو سيد الزاهدين لا يرى الدنيا شيء حتى جبال الدنيا ملك الجبال يستأذى سيد صلى الله عليه وسلم أن يحولها له بإذن الواحد لحظ ذهبا قال لا أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله وانظروا أرجوكم بتجرد إلى, إلى كصصي صلى الله عليه وسلم في الفتوح تاتي الأموال الذهب والفضة حتى من اليمن او من قبائل العرب يعني تساق الى الاف الابل الاف الغنب وفي وقفة واحدة يوزعه صلى الله عليه ويذهب فقط بكسعه لا يعود ببناقة ولا بجمل ولا ببقرة ولا بشاه ولا بدرهم ولا بدينار يعود صلى الله عليه وسلم على كسرة من خبز الشعير او على تميرات دقل للتمر وينام صلى الله عليه وسلم فكان في حياة صلى الله عليه وسلم مبدأ الزهد والانقطاع إلى الله لأنه يرى أن الملك الكبير عند الواحد الأحد كان يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب من قوله عمل ويرى أن المقام المحمود في الآخرة وأن ما عدى الله له سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والزلفة والوسيلة والمنزلة العالية الرفيعة أعظم ما هي الدنيا أصلا بالنسبة لما عند الرسول عليه وسلم إن الرسول عليه وسلم لا يريد أن يكدر هذا العطاء الذي ادخره الله له العطاء الكبير العطاء الضخم العطاء الجليل من النعيم من قرة العين من رؤية الباري سبحانه وتعالى من جواره من, من, من, من الزلفة عند سبحانه وتعالى من الشرف في المقام المحمود فكان صلى الله أن هذه الدنيا لا تساوي شيء ولذلك الدنيا كل الدنيا بالنسبة لما أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم والله ليست إلا ذرة لا تشاء شيء فلا لا تعد المشتاك في أشواكه حتى يكون حشاك في أحشائه ولذلك سوف تتعجبون أن رسول الله عليه وسلم يفرم مسألة المنصد فهو لم يطلب ملكا في العرب عليه الصلاة والسلام ولم يولي قرابته صلى الله عليه وسلم كان يولي زيد بن حارثة في موت ولا يعني المولى ولا وسامة بن زيد والله على جيش الصحابة وصل الله عليه وسلم في مرض الموت وفي الجيش هذا عمر وبعض كبار الصحابة وقال في بعض أبو بكر لأنه صلى الله عليه وسلم ما توفي وتولى أبو بكر كان عمر في الجيش فاستاذن أبو بكر أسامة أن يسرق عمر عنده فلم يكون صلى لم يستأثر بشيء من الدنيا يوزع الغنام على الناس بل يعطي مسلمة الفتح أكثر وأكثر من ما يعطي الأنصار حتى يعتبون يقول لهم يا معسى الأنصار أما ترون أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتعودون برسولنا منها رحالكم يقول انا حظكم ونصيبكم أنا معكم أنا رضيتكم أنتم أنصاري خلوا الناس يأخذون الإبل خلوا يأخذون البقر يأخذون الغنم فكان التجرد والزهد هو أصل أصيل في منهجه صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وكان عليه الصلاة والسلام لا يرى أن الدنيا تساوي الجهد الذي بدل ولا أصحابه فلم يكن يعطي صلى الله عليه وسلم الدنيا لم يكن يمنى أحد من الصحاب يغلدها بلا كذا ولا 200 درهم أو ألف, ألف دينار أو سوف أوليك ولا يتكذا أبدا حتى أنه في حياة صلى الله عليه وسلم لم يقول لأصحاب أنكم سوف تتولون الإمرة ولكم الأموال فحوزوها أو خذوا إذا فتحتم فتقسموها بينكم حتى بالعدل أبدا لكم جن حتى الانصار لما باعوه في بعث العقبة يعني قالوا ما لنا كانوا يعني في اول الإسلام ما يدرون يقول ذا حميناك يا رسول الله ودافعنا عنك وتلقينا الضربات واللكمات والجراحات من القبائل وفي الحروب ما هو المقابل يظن عليهم مثل منك ان أهل الدنيا يقول مثلا سوف أقربكم أوليكم مثل وزارات سوف تكون أنتم من المقربين كما يقول في العون يقول, يقول استحارة أئنا لنا لأجر أن كنا نحن غالبين قال نعم إنكم من المقربين فضل سلطة همال الرسول الله يقول لا سلطة ولا مال لكم الجنة في أول لقاء وهو بحاجة إلى جندي واحد على الصلاة والسلام وبحاجة إلى من يسلمه وبحاجة لمن يساعده ومع ذلك ليس عنده دنيا ما عنده مناصب ما عنده شيكات ما عنده أرصد بنكية لكم الجنة قالوا ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل وسوف يلقون الثواب عند الله ومؤهلاته عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فجره الجديد الصبر فهو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام صبر في كل مناطق مواطن الصبر وقدم أعظم وأجمل وأروع صورة للصبر حتى يقول بعض الفضلاء إن كان صبرا آدم على فراق الوطن وهو الجنة وصبر يعقوب على فراق ابن يوسف وصبر إبراهيم عليه السلام على التعذيب وعلى القاء النار وصبر أيوب على البلاء وصبر عيسى على الفقر وصبر سليمان على الغنى وعلى ثورة المال وصبر موسى على الأذى فقد صبر صلى وسلم في هذه المواطن مجتمعة جميعا صبر على مفارقة الوطن فشرد من دياره صلى الله عليه وسلم ومن مراتعي فتوته وان تتصور الإنسان إذا, اذا نفي نفيا تاما من وطنه ومن أسرته ومن قبيلته ومن مكانه فرسول الله عليه وطرد من أهل الشرك وخرج من مكة أحب بلاد الله إليه صبر صلى الله عليه وسلم وذهب صبر صلى الله عليه وسلم على فقد الولد فغالب أبناء صلى الله عليه وسلم يموتون بين يديه ودموعه تنعصر على صدورهم وعلى خدودهم ويقول كلمته المشهورة وهو يفقد إبراهيم فلبة الكبد شجر روح ابنه في أحسن سن وهو بين يده تقعك كروح روح إبراهيم نفس إبراهيم كأنها الشن كأنها الماء من طرف السقاء فيقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراكك يا إبراهيم لمحزنون صبر على الأذى لكن ما هو الأذى كل أنوع الأذى السب الشتم الأذية في الجسم الطرد من الوطن تكذيب الرسالة الاتهامات الجائرة المتعمدة والحرب الضروسة المدروسة يقول ساحر كذاب مفتري شاعر يعني اختلق هذا الحديث إذا آخر تلك الاتهامات صاره الله مع ذلك واصل وضع السناء على رأسه الشوق في طريقه أدمي جبينه شج رأسه كسر الثانية عليه الصلاة والسلام قتل أصحابه بين يديه وأقاربه وهم يرهم صرع عليه الصلاة والسلام يرى جيش الباطل هو يقتحم المعسكرات على صفوف أصحابه يرى أحبابه جندلون بالتراب تقطع أعضاؤهم أمامه عليه الصلاة والسلام وهو صابر محتسب حتى في أحد يروع عنه يقول صف هو رأي على ربي صبر عليه الصلاة والسلام على تألب الدنيا اجتماع الأحزاب ضده مخطط أهل الأرض أهل الأرض في تلك المرحلة يعني الأحياء في جزيرة العرب كلهم مخططون ضده اجتمع المسركون واليهود والنصارى والمنافقون في الأحزاب وجمع الجس وطوقوه وصبر واحتسب وثبت ونزل عليها النصر والسكينة وأيده الله صبر على نكد الحياة حتى يعني منها من صور الجوع جاء عيانا بيانا أمام الصحابة أناس بن مالك ودخلت المسجد وإذا أثار الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه متغير اللوم من الجوع فذهب إلى أمه أم سليم فأتت أرسلته بخبز من الشعير خمسة أقراص أو ستة فذهب بها في في كيس ودخل مسجد فراصده فجمع الصحابة في المسجد وسمى عليها ونثر هذا خبز الشعير بلا إدام ولا مرتبات ولا فواكه ولا لحوم خبز الشعير وقال سموا سموا شبعوا جميعا أشركوا حتى في خبز الشعير رأى جابر بن عبد الله الجوع في وجه الرسول الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق رأى الجوع يتحدث من خدود عليه عيانا بيانا وهو أحب خلق الله إلى الله وهو أقربهم إلى ملك الملوك الذي يملك الخزان سبحانه وتعالى والذي سبحانه وتعالى سخر ملت الجبال يحول جبال الدنيا ذهبا لهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم فرأى جابر هذا الجوع أمام مناظره فذهب وفي قصة العناق وذبح العنا ولمع من شعير وقدموا الطعام وآسر صلى الله عليه وسلم لكن بالصحابة جميعا ألف مقاتل في الخندق وجل صلى الله عليه وسلم وهم مئة يدخل عشرة بعد عشرة حتى دخلوا مئة مرة وهو يباشر صلى الله عليه وسلم يباشر الطعام هو أكف صلى الله عليه وسلم فلما انتهى جلس وجابر وأكل متأخرا فهو صلى الله عليه وسلم عاش هذه المرارات مرارات الحزن والهم والغم حتى أنه صلى الله عليه يواجه في أهله في رسالته في سمعته في أصحابه تأتي مصائب عظمى وكبرى ولكنه الصابر المحتسب فهو الذي صلى الله عليه يعني ضرب أروع الأمثلة في مسألة الصبر حتى الصبر لما أقبلت الدنيا لأن هناك إخوان ترى صبر أمام المغريات مثل الصبر أو أشد أمام المصيبات يعني النصر له بريق له إغراء وصبر صلى الله عليه وسلم توضع لله حتى لما دخل مكة منتصرا فاتحا وقد على الله كلمته ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده وتهاوت الأسلام أمام مناظره عليه الصلاة والسلام فطاضع صلى الله عليه وسلم رأسه ونكس رأسه حتى أن الحية الشريفة تصيب القربوس القربوس الناقة أو القتب الذي يجلس عليه صلى الله تواضعا وسكينة وكان يذكر ربه سبحانه وتعالى وصبر على وهو يرى صلى الله عليه وسلم الأفواج والقبائل تدخل في دين الله والدنيا قد يعني أسلمت وأقبلت الجموع تبارك وتسلم وتذعن وتطيع ومع ذلك بقي على التواضع وبقي على شعل الله وبقي على الاستسلام العبودية ويران هذه الدنيا لا يفرح بها ولا حزن عليها وأنها أقل من أن تكون ثوابا لأولياء الله وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقول بل رفيق الأعلى بل رفيق الأعلى يريد ما عند الله ويريد ثواب الله ويريد الزلفة عند الله وقرة العين عند الله ويريد الأجر والجائزه من عند مولاه وما يرى أن هذه الدنيا لا بذهبها ولا بدورها ولا بديوشها ولا بملكها ولا بمناصبها ولا بشهرتها لا تعادل ما دفعه صلى الله ولا اصحابه من الثمن من زمائهم من راحتهم من قلوبهم من ارواحهم من ابنائهم من انطانهم فهم دفعوا كل شيء من نجيل لا اله الا الله وثوابهم على الله سبحانه وتعالى فكان سيد الخالق صلى الله عليه وسلم هو مضرب المثل في الصبر والمؤهلات صلى الله عليه وسلم التفاؤل فكان دائما ينظر بأمل للحياة وكان صلى الله عليه وسلم يشق طريقة على أنه سوف ينتصر وسوف تكون العاقبة له بذن الله وسوف ينصر الله دينه حتى في الفجر الجديد في الأيام الأولى يقسم للمعذبين من الصحابة وهم قد انتهوا يأسا وقد انتلوا هما وغما وقد قطعوا حجنا قالوا يا رسول الله ما تستغسر لنا ألا تدعو لنا ألا ترى ما نحن فيه هم ثلاثة أو أربعة مستضعفون مستذلون مقبوتون مجنودون يسحبون على الرمضاء في مكة فقال صلى الله عليه وسلم بثقة وبعزيمة والله ليتم أن الله الأمر والذي نفسي بده ليتم أن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاه إلا حظر لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه وتم هذا يحفر الصحاب الخندق وتجتمع الجوج في تلك المرحلة والقبائل ضده أهل الصلاة والسلام وتضيق الدنيا بما رحبت للصحابة ويتقول رسول الله عليه وسلم لا تدعو لنا فيضرب رسول الله عليه وسلم الصخر او الكدير التي عرضت ويبرق بارك وفي تلك المرحلة مرحلة تضيق ومرحلة اجتماع الناس وتكالب الأعداء وازدهام يعني الخصوم يقول رسول الله عليه وسلم أريتوا قصورا كسرا وقيصر وسوف يفتحوا الله عليه ووريته الكنزين الأبيض والأحمر وسوف افتع الله عنه بالفعل فتح الله والله, والله انتثل الصحابة والله دخلت الجوش مهل إلى مكبرة وصل هناك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه ما حضر صلى الله عليه الغنائم وما ظفر صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه الدنيا ذهب إلى ربه زاهدا إلا في رضوان ربه وفي ثوى مولاه فقصد أنه كان صلى الله عليه وسلم يعيش التفاول الآن لما يطرد صلى الله عليه وسلم من مكة لا أهله معه لا أبنائه لا زوجته لا أصحابه ترك الوطن ترك الدار ترك الأسرة ترك الزوجة ترك الأطفال ويطارد انظر يعني أمة تطلب أحد أبنائها غيابيا تقول من يسلمه حيا وميتا لهم أثناء ومع ذلك ورسل الله يسلم ذاك الرعب وذاك الفزع وذاك الخوف والمطاردة يقول لمن يطارده سراقة بالمالك كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى يعني انه سوف سوف بالفعل وما طلع الله على الغيب بقول سوف تتم الدعوه وسوف تنتصر الرساله وسوف ادلف انا بدين جديد بين التوحيد على العالم وسوف كسره هذا اللي تسمعونه به كسره ذاك الوقت عند العرب طير اسمه يطير اسمه طير النوم من العرب لا يستطيع احد ان يذكر بسوء اسم كسره حتى في جزء العرب ثاني يحكم حتى جزء العرب من طريق اليمن قال كسرة اللي تسمعون بهذا كسرة سوف يتم الله هذا الدين يتم الله هذا الدين وينهزم كسرة ويدخل الصحابة ويأخذون ما عنده حتى السوارة التي يلبسها كانت من ذهب كان يفتخر بها ولباس الملوك فارس سوف تلبسه أنت يا سوارة يا سراقة تصور بها وبالفعل انتصرت الجوش في عهد الفتوح عهد عمر بالخطاب لما فتع سعد بن وقاص خالر رسول الله عليه وسلم في القادسية أخذ سوارة كسرة وذهبوا بها إلى عمر ودع عمر سراكة قال خذ فأخذ سراكة يبكي قال مالك قال لخليلي صلى الله عليه وسلم وأنا وطارده يوم الهجرة كيف بك يا سراكة إذا سورت بسوارة كسرة فبكت الصحابة بك من هذا الوعد والتفاؤل العظيم وهو صلى الله عليه وسلم مطارد وهو محاصر وما عنده ما معه بكر مسلم في تلك الفترة او اثنين غيرهما ومع ذلك يقول سوف انتصر وسوف يعني تهزم أكبر قوة من قوة الأرض في تلك المرحلة قوة فارس وملكها تسرة وسوف يعني ينتصر أصحابنا درجة أن يأخذ سوار الملك هذا الكبير العظيم الذي كان يتزين به في الأعياد والمهرجانات ويوضع في يد انسان كريم هو من العراب اسمه سراقة ابن مالك حتى اني رأيت في بعض السيار يقول عمر وهو يبكي وينظر المشهد الله اكبر كسرة سواري يصور بها سراكة المالك الذي طارد رسول الله عليه السلام قال والله يا سراكة لرب يوم لو لبست سواري كسرة عند كومة لكان يوم فخر العرب يقول لو كان ذاك الأيام يا في مجد كسرة كسرى وفي كبار الدنيا على كسرة لو انهم يعني لبست عند العرب جميعا كان افتخر العرب جميعا أن رجل منا لبس سوار كسرة لكن لبسها حتى سراقه ليس يعني ليس له رغبه فيها ولا يرى انه يعني انه شيء مذهل انه يلبسها لان يرون الصحابه كمان لبس الذهب رجال حرام لكنه فقط ان الاعتبار واراد الله ان هذه النبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما اصبح كسرى له اسم التصدي أن رسول الله عليه وسلم يعني فتح الدنيا وكان يتفاعل دائما حتى علمه ربه وعلم الصحابة يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم ولا ان إن كنتم مؤمنين فقال الله عليه وسلم لا يعرف الإحباط ولا يعرف التأخر ولا التكهكر ولا اليأس ولا الفشل كان يتقدم دائما ويرى أن الفجر ينتظره وأن المستقبل إن شاء الله معه وأن الأمل الموعود الذي وعده ربه من النصر والتنكيم سوف لا محالة فكان يخبر الصحابة يخبرهم بما سوف يفتحون يخبرهم بما عطاه الله من علم الغيب ويخبرهم بالبلدان الذي يفتحونه يخبرهم من سوف يفتحون الشام وسوف يفتحون اليمن وسوف يفتحون مصر وهذا الذي حصل سمعوا هم الخبر وهم جلوس مع الرسول عليه السلام وهم نفس القادة كأمر بالعاص شرح بينا بن حسنة وأبو عبيدة وخالد بن الوليد يسمعون هذا الكلام يسمعونهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هم فتحوا تلك الديار كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يحمل التفاعل وهذا من, من أعظم مؤحلاته صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن إذا بدأ في مشروع أن ينظر أن الله معه ويتفاعل ولا يمتأمله أبدا بل يرى أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى وأن الله سوف يعينه ويسدده متى لوانه نية الحسنة من مؤهلات صلى الله في طريقه الدعوي وفي رسالته فكان صلى الله عليه وسلم ارفق الناس وكان ساء احكمهم عليه الصلاه والسلام والينهم عريته حتى انه ما كان الرفق شيء الا زانه وما نزع من شيء كان الرفق صلى في كلامه في دعوته في دروسه ولذلك بهذا الرفق جلب الله له قلوب العباد وعطف عليه الارواح والأنفس عليه الصلاه والسلام حتى قال سبحانه وتعالى على الرسول صلوى عليه زكي ويمدحه ويثني على هذا المنهج فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فضلا غيظا قلبي لم فض من حولك فكان رفيقا سهلا عليه الصلاة والسلام لا يرح المشاعر لا يصادر حقوق الناس لا يظلمهم لا تجهز في وجوههم لا يعبس في, في على الصلاه والسلام لا يرون منه ما يكرهون لا يقابل أحدا بما يكره عليه الصلاة والسلام حتى في أوصافه يكذم الغيظ يعفو يصفح يدفع بالتي أحسن فكان رفيقا لينا سمحا متجاوزا عليه الصلاة والسلام وهذا الذي جعله أحسن من الخلقا حتى يقول له ربه وإنك لعلى خلقا عظيم عظيم هذا الخلق عظيم صبرك عظيم احتمالك عظيم توضعك عظيمة بشاشتك عظيم عظيم كرمك وجود غريحيتك عظيم وإنك على لعلى خلق عظيم ولا نستطيع نحن نستغفر الله أن نعبر بأحسن من هذا نقدم للعالم هذه التزكية من عند الله الواحد الأحد التي قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة تقرأ لقيام الساعة وإنك لعلى خلق عظيم أسأل الله بأسمها الحسن وصفاءة العلا أن يبلغ رسوله عن الصلاة والسماء اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وثبتنا على سنته وهدنا إلى سرته واجعلنا من خدام ما بعده ومن أتباعه إلى يوم الدين وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا وإلى لقاء او مسجد الشافعي المعصوم وإنا هادي فاخذ فؤادي تجد أطرافه مذاني وألقي في ريحان بالربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمان نور اللي شو في مجنحتون درابذا حاضر الاقوام درابذا حاضر الاقوام والباد